تشهد البيض الخاب خاب رجافينا لما سعينا فما رقت عدايمنا اما نروم ولا خابت مساعينا قوم اذا استخصموا كانوا براعنه يوما وان حكموا كانوا موازينا تدرع العقل جلبابا فانحميت نار الوغى خلتهم فيها مجالينا نخلق خنبوسا جنوبنا وصقور سميات في السماء صاهوات الخير كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء نحن في الحرب أسود لا نهى وصقور سميات في السماء صاهوات الخير كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء نحن فرسان لنا الخيل مهود نحن فرسان لنا الخيل مهود إن دعا الداعي أجبنا للنداء إن دعا الداعي للنداء في سبيل الله نحيا ونموت في شيئات العز أو موت الفدا وإذا ما هتفى الداعي إلىه نصرة الإسلام لبنا النداء في سبيل الله نحيا ونموه بحياة العز أو موت الفداء وإذا ما هتفى الداع إلى نصرة الإسلام لبنا النداء في سبيل الله نحيا في إباء وإذا متن فإن الشهداء في سبيل الله نحيا في إباء وإذا متن فإن الشهداء وإذا متن فإن الشهداء وإذا ما أز في الجو الوصى جاوبته بالصلاة شم الجباه وإذا الحرب بدت أنيابها سارعت أبطالنا نحو القتال وإذا ماز في الجو الوصاص جاوبته بالصلاة شم الجبال وإذا الحرب بدت أن يابها سارعت أبطالنا نحو القتال نتحدى الموت لا نكشر وداء نضرب الأعداء في سح النزال نتحدى الموت لا نخشر وداه نضرب الأعدى في سح النزال نضرب الأعدى في سح النزال ولغير الله لا نحن الجباه لا ولن نخضع إلا للإله منه نرج النصر وهو المرتجى إنه خالقنا جل علا ولغير الله لا نحن الجباه لا ولن نقطع إلا ليلى منه نرد النصر وهو المرتجاه إنه خالقنا جل علا ليس من مات شهيدا ميتا إنما في جنة الخلد الحياة ليس من مات شهيدا ميتا إنما في جنة الخلد الحياة إنما في جنة الخلد الحياة طمدي يا أم جرح بعلمين أن جرح التاج إذ يعل الجبي والنري يا أخذ بالفقر أخا راح يسعى بقتال الغادرين يا أم جرح واعلمي أن جرح التاج إذ يعل الجبي واذكري يا أخو راح يسعى لإقتال الغادرين وإذا مات شهيدا فاذخري وإذا عاد فبالنصر المدين وإذا أنت شهيدا تفخري وإذا عاد خبيعا مبين وإذا ما تشهيدا تفخري وإذا لم تشهيدا تفخري